الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فدرسنا اليوم المختصر المقتصر المشهور في أصول الفقه وهو كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني الشابعي رحمه الله ووصلنا بالشرح إلى باب الخاص وقد أخذنا فيما مضى ما يتعلق في المخصص إلى قسمين، مخصص متصل ومخصص منفصل والمؤلف اشار إلى أن المخصص المتصل هو الشرق والاستثناء والتقييد بالصفة التقييد بالصفة التي يدخل فيها ضمنا المطلق والمقيد المطلق والمقيد هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، والمؤلف قال في المطلق والمقيد قال، والمقيد بالصفه يحمل عليه المطلق كالرقبه قيدت بالإيمان في بعض المواضيع وأطلق في بعض المواضع فيحمل المطلق عن المقيد. أخذنا هذا مستوفى وبقي أشار خفيفة، الى أن ما ذكره المؤلف هنا ليس على اطلاقه حيث إنه من المخصصات المتصلة لاحظتم وذكر التقييد بالصفة المخصص المخصص المتصل وهو هنا يقول يحمل عليه المطلق فرق أبا الإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع معلوم أنه إذا قيد في موضع وأطلق في موضع خرج من كونه مخصصا متصل ويكون مخصصا منفصل وهذه العبارة مهمة والاولى ان يقول المؤلف والتقييد بالصفة ينقسم الى قسمين الى تقييد متصل و تقييد منفصل و يستقيم تستقيم قسمه ينقسم الى قسمين تقييد متصل ليشمل النعت المباشر الصفه مثل اكرم الطلاب المجتهدين هنا المجتهدين صفه للطلاب الطلاب مقيد بايش بالمجتهدين فإذا قلت أكرم الطلاب المجتهدين هل يقف منه؟ نكرم جميع الطلاب؟ لا ينظر فقط إلى من؟ إلى المجتهدين وهنا الطبقة متصلة وهي مخصصة فيدخل في ظن التخصيص المتصل وأما ما يتعلق بالمطلق والمقيد فالحقيقه انه أنه يندرج تحت إيش؟ تحت التخصيص المنفصل يندرج تحت التخصيص المنفصل يعني صفة الايمان في الرقبة في موضع جاءت متقيدة بالايمان وهو موضع الظهار فتحي الرقبة مؤمنة عفوا في الظهار فتحي الرقبة مقبل ان يتمكن واما في التصار اليمين فتح الرقبة مؤمنة فهنا صفة وفي موضع اخر صفة وكلام المؤلف كان يفهم من ان التخصيص هنا من باب التخصيص المتصل وليس كذلك بقي معنا التخصيص المنفصل وهو القسم الثاني من أقسام الخاص التخصيص او المخصص المنفصل قال المؤلف ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب فقوله هنا ويجوز الجواز لا يفهم منه معنى الإباحة الذي هو في مقابل التحريم وغير من الأحكام مقام وإنما المراد بالجواز هنا أي بمعنى الوقوع ويجوز تخصص الكتاب أي أنه واقع الكتاب, الكتاب واقع وليس أنه يجوز يعني يباح ونحن لزمى بحاجة إلى حكم التخصيص هل هو مباح أو مستحب أو غير ذلك وإنما قوله يجوز هنا يعني هو واقع الجواز الوقوعي أو يقال احيانا الجواز العقلي وكلاهما يكونان بمعنى واحد في بعض الأحيان وذلك يقال في بعض المسائل هذا جائز عقل جائز شرعا وواقع عقلا أو جائز عقلا وواقع شرعا نشاهد أن الجواز هنا بمعنى, بمعنى الوقوع قال ويجود تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنه بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النفق بالقياس ومراد المؤلف هنا بالنقر أي الكتاب والسنة الكتاب والسنة يقال المنظوم هذه خمسة أمور ذكرها المؤلف بناء على اختصاره المراد وإلا في في الحقيقة تكون ثمانية الأصل القسمه القسمة إنها ثمانية وإن كان الشرح عندكم لم يزد على ما ذكر المؤلف إلا تخصيص الحس والعقل فقط وإلا في الحقيقة هي أزيد من هذا ونأخذها على حدة طبعا قبل ذلك نقول التخصيص المنفصل هو أن يأتي, أن يأتي العموم في مكان وأن يأتي الخصوص في موضع آخر فيخصص العام بهذا الخاص. هذا معنى المنفصل وأما المخصص المتصل هو أن يكون في خطاب واحد اللفظ العام ثم يليه اللفظ ale w